بسم الله الرحمن الرحيم يا فيه والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ق حَّ قَوْلُوا عَن كْسَرِهِمْ صَهُم لاَا يومِنون إَِّا جَهْدَ النَّافِي أَعْنَ قِمُ أَغَلَ فَهِييَ إِ لزقانِ فَهُمْ لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي وَجَاءَ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدٌّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدٌّ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وحزر كريم إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ رَبِّهَا وَأَذِنَّا فَكَذَّبُوا مَا فَعَلْنَا بِهِ فَقُولُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَنْ أَنْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا الرحمن من شيء إن انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اينا مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان Taọ yo na biku na ilam la inâm taantaụ na moọjuman na kuwala ya maang naing na avaụani Koyoọ المسرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وَمَا أَنَا يَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِي آلِهَةً يُرِيدُنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ يُرِيدُنَّ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنْهُ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 أَلا يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلَ مَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا منزلين. إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما عن القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كنتم ما جميع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 فَجّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ثُبِّحَ لِلَّذِي خَلَقَ نَزْوَاجَهَا كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَعَيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَصْلَخُ مِنُهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْرِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجَرِيلِ مُسْتَقْرٍ جِلَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيلُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقٌ نَهَارًا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسمعون.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 وَإِنَّ سَأْنُ غِِقَهُون فَلَافُ وَإر خََلَكُ وَلَاهُم يقَذُونَ إِلَّا وَعمَةَ مِن وَمَتَّ عَملَ ين وَإِذ قمَ لهُ مُتَّقُ مَا بَيْلَ عدكُم وَماَا قَْثْمَكُ لا عََّكُمْ وَمَا تَثْنِي مِنَ الْيَتِيمِ مِنَ الْيَتِيمِ مِنْ يَتِيمِ رَبِّهِ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا وَزَّقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كفروا O lavina kan foru lllavinينأَu anutwahimimu mal lawi yasha uلهhu alo ammaamu inamtu Inan tumu إ fi wa le mubi Waya qunu na mattu habal waɗ صادقين ما ينظرون إلا صيحة واعدة تأخذهم وهم يخصمون فما يستطيعون توصية ولا إلى أليم يرجعون وَأَن فِي خَفِيِّ الصُّورِ فَائِزًا ۖ عَنِ الْأَجْدَاثِ إِنَّا رَبُّهُم يَوْمَئِذٍ يَعْسِلُونَ وَأَنَا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَ فَنَا مِن مَّا قَدَّنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا ضيحة واعدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظوم نفس شيئا ولا تجزن إلا ما كنتم تعملون ان اصحابا الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال عامدا راكعون لهم فيها فاكهتون ولهم يَدْعُونَ السَّمَاءَ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَمْتَازٍ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَهْدِ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ هَذَا فِرَاقٌ مُسْتَقِيمٌ وَمَا قَضَى وَلَّ مِنكُم بِاللَّهِ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ الجَنَّةُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَصْلُ وَهَلْ يَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَرْجُلَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كانوا ولو نشاء نطمثنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء نمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن وعملون انكسوا في الخط أفما تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من لتنذر من كان عيا ويعق القول على أَوَالْمِهَرَ وَالنَّا خَرَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِنَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَمُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلَنَا هَا لَهُمْ فَمِنَا وَكُوبُهُمْ وَمِنَا يَا كُنُونَ وَلَهُمْ فِيَا مَنَافِعُ وَمَسَارِبَ هَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم, لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مؤضرون فما يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلْمْ يَرَ الْإِنْسَانُ عَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضْرَبَ لَنَا مَثَّلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر لخضور نارا فإذا أنتم منه توقدون أَوَا لَيْسَ لَفِي إِخْرَقَتْ ثَمَاوَاتِ وَنَرُضَ بِقَادِرٍ عَمَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَدَ شَيْحَ مَنْ يَقُونَ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ سبح بحأن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون